تأمل جانيا ينتهك عرض رجل غاب في عمله فخلفه على امرأته في داره أو وعدها في كفتيريا بالموبايلات أو لقيها في وكر من الأوكار واعتدى على عرض وربما حملت منه سفاحة والجرائم تولد الجرائم فإما أن يقتل الجنين قبل أن يتم الأربعة أشهر وفي ذلك اعتداء وإما أن يربي الرجل من ليس ولده يظنه من ولده فيطلع على عورات هذا الولد على عورات أخوات الرجل المسكين باعتبارهن عماته وهو وهن, وهن لسنا بعماته هل ترى جريمة أبشأ وأفضع في حقوق الوجدان وفي حقوق العاطفة وفي حقوق الأمة وفي حقوق المجتمع أشد من ذلك لإلا ان تزني ثلاثين امرأة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 موت الكلام، قد هذا يضر بالجاني أو ولم يضر بالرجل المسكين أولم ولم لم تضر مجتمعها أو لم تخون قيمها أولم لم تدنس شرفها أي شيء تريدون يا أيها الناس إنها أحكام الله ومن طاعنا في أحكام الله ارتد وخرج عن ملة الإسلام قولاً واحدة أنتم أعلم أم الله إن الذي خلق العباد أرأف بهم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 فإذا بهم يعرضون باسم الله للتصوير والتصويت يقرر ألا يكتب بسم الله الرحمن الرحيم لأن في ذلك استفزاز لمشاعر الآخرين في بلد أغلبهم مسلمون في جامعات أغلب من فيها مسلمون ما هذه التراهات ما هذه التناقضات هل هذا مؤشر؟ لما سوف يحصل بعد اتفاق السلام وقدوم جونجرن حقيقة إلى بلادنا هل هذا مؤشر من المؤشرات ما هذا العبث وما هذا الضلال والتيه لا يكتبون بسم الله بالتصوير ونفس الاتحاد يعرض فيلم عن المسيح عليه السلام باحتبار الحرية الشخصية وحرية الأذيان وهم نفسهم لو تبنى بعضهم فيلما إسلاميا أو برامج إسلامية قالوا طالما هؤلاء يقدموا نسمح لهؤلاء يقدموا أو أن يقدموا هم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 مقولة بلدية في الوجدان الشعبي تقول القلم مبزِ البلم وهذا صحيح وهذا صحيح وما كل القاري متعلم ترى مكتوبة في لوري في حافلة بورق ما كل القاري متعلم صحيح ما كل الجاري متعلم لأنه ما عرف الله أي علم بعد ذلك ما عرف دين الله اعتدى على حرمات الله وليس سرا إنما جهرا باسم الروابط وباسم الحرية أنا والله مدهول مدهول أما عصاب ديارنا وأما حل ببلادنا وما وقع في جامعتنا جامعة الخرطوم التي أرادوها أن تكون على نهج غردون فأردنا أن تكون على نهج محمد صلى الله عليه وسلم أرادوها مريسة وعرجي ده غير الرجس الرجس ده يومين كل يوم حفلات والطلاب يصوتون لهم لأنه دائرين الحفلات ففي أفكار ما انت ما انت خليه انه نازل عندهم فكل وبتكلم عن أفكار لو سألت أي شيوعي قلت لو اذكر ثلاثة من مبادئ الشيوعية لا يعرف شيء عن الشيوعية الشيوعية عنده تحلل فرصة في الجامعة بنات سمحات وجايات من محلات مختلفة داروا يتونسوا يا اخي الزيجات في الجامعات بالتم بي سندويش تيبرجر و قزازه ستيم دي الزيجات في جامعه في في, في الجامعات يديه سندويش تيبرجر و قزازه ستيم تقول له خلاص عرسنا وجودنا من الطلاب يشهدوا هل دي العذول عاملين شعر كذا ولابسين سلسل دي العذول حصل ديال عدول حتى قول العدل صحيح كذا ديال عدول ما تجيبوا لكم اثنين عذول يشهدوا معقولين كذا يعني يكونوا لابسين جيافة لكن اثنين نتفرجو انت تقول ده ده بتقول ده ولد مخنثين ومخنثات يا اخي ده يعقل لا يعقل شوف عيني في الجامعات الولد بيأكل الدار دمها ويديه هي تاكل هي تاكل بعد ما تاكل هو بيجروا الدار دمها قررت اقول لهم بديكم مية جنيه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 الشعب الأمريكي إلا عنادا في طعات الخمور وكانت قد قتلت 352 واحد عشان الخمور دي وترويجها وصادرت 400 عقار بيتباع فوق الخمور لكن في النهاية رضخت وأباحت الخمور سنة 1933 لما لم تجد بد للمحاربة والإسلام ما حارب الخمور بعشرة بليون صفحة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 بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر فهل أنتم منتهون آية واحدة منعت الخمر إلى يوم القيامة وامتنع الصحابة ففي حديث أنس في الصحيحين قال دخل, دخل علينا رجل وأنا أسقي الفضيخ الفضيخ نوع من أنواع الخمرة الخمرة مشتقات. العرج خمرة والمريسة خمرة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 الخمر خاتلنا بالجلال حتى سارت الخمر في شوارع المدينة أنهارا تجري بآية بس شوفوا نظام ما قالوا له 200 كده ياما نشوف كده ياما نلاقي الرسول نشوف الحص شنو جيب لنا الآية ما حافظة إذن إنت معناها ما ضابط ما تحرم ساكية يا زولي ما قالوا كلام زي ذا قال للحمر خرموا ولا جاب لنا الآية حرموا آية طوالة ألف خشم بقع لفظها وجودين قال ده معرض للتراث بالله تراث السودان وجبال النوبة ما في إلى العرج والمريسة وين القيم الفاضلة وين المرؤة والنجدة وين النفير ده ليس النفير وين وين حب المساكين وين الشهامة والفروسية والرجولة أم أن هؤلاء لا يريدون ذلك وين هذه القيم والمعاني السبحة الموجودة جبال النوبة في أخلاقيات عالية في قيم وفي مثل، في ناس عندهم أعراف متمشية مع الدين لكن أنا أذكر هؤلاء الطلاب أقول لهم قبل أن تكونوا من جبال النوبة أنتم مسلمون وهنا أطرح سؤالا جوهريا إذا تعارضت القومية مع الإسلام فأيهما يقدم الله ما دار الخمرة والتراث دار الخمرة الله ما دار الزر والتراث طلاب في جامعة الخرطوم تابعين لجبهة ديمقراطية الشيوعيين عملوا الزر أطباء أطباء يروجون للزر وين أس أبو حسبه وين أصله بعشرين في كتب في د في كتب في قالوا نعرضه كنوع من أنواع الفولكلور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 شبابنا وطلابنا في الجامعات دورا كبيرا وأهم ذلك نشر الوعي بين الطلاب وتجيشهم ضد هذه الممارسات وأهم من ذلك كل اجتماع كلمتهم ووحدة صفهم من أجل أن لا يتجرى هؤلاء على دين الله تعالى وحتى لا يجدوا فينا سبيلا ولا مكنة أسأل الله تعالى التوفيق والسداد.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 يظن أن الخمر فيها حل لقد أتى قوم من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم وروى ذلك جابر بن عبد الله الأنصار رضي الله عنه قال فسألوه عن المزر المزر فقال وما المزر قال ذره ندعها في إناء حتى تشتد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 قال وما طينة الخبال يا رسول الله قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار العصارة التي تخرج من القيء القيح والصديد أجسام أهل النار تتعرض إلى النار فيسيل القيح والصديد والدم من هذه الأجساد هذه يسقى منها من شرب الخمر في الدنيا وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم إخواننا الناس ذين قد يكون عندهم مشكلة مع الحكومة، لكن الجال الكلام ذا ما عمر البشير ولا المجلس الوطني، ولا الاتحاد العام للطلاب السودانيين. دجالوا رسول الله، هل أنا طلاب ذين؟ إنه مشكلة مع الرسول؟ يقول عنده مشكلة مع ناس الحكومة؟ في دارفور، في أي محل ممكن يكون عندك مشكلة مع الحكومة؟ هل عندك مشكلة مع ربنا؟ إنك مشكلة مع الرسول عليه الصلاة والسلام قال من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب ودخل الجنة منعه الله خمر الجنة لو خلص الجنة وما أشرب الخمر في الدنيا وماته دول الجنة يدوه أي حاجة لكي الخمر ما يدوه في الصحيحين وعند ابن ماجه صحى الألباني في صحيح الجامع الصغير يقول صلى الله عليه وسلم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 قدر أجر ميتين صلاة لما يخدتم في الميزان بتنتهي مننا معناه صليت لكن بدون معنى لأن هذا الذنب قد استغرق باسمه أجرى صلاة أربعين صباحا وهذا لا يعني أن يترك الصلاة إسراء بالخمر يقول لحد ما أربعين صباح لا يصلي ولكنه لا يجد عليها أجرى وتبرأ, وتبرأ ذمته ولا يعيدها فيما بعد هذا هو المعنى الخمر قال عنها ابن عمر عبد الله بن عمر بن العاص في الحديث أنها أم الكبائر وأم الخبائث سماها الرسول صلى الله عليه وسلم أم الخبائث وعند بعضهم تراث وعند الرسلم أم الخبائث وعند بعضهم حضارة وحرية ما فائدة الحكومات ما دور الأظمة في حماية دين المجتمعات والذين إن في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور قال صلى الله عليه وسلم في الخمر لعن الله الخمرة أول حاجة قبل ما زول بشا خمرة في الشارع زولها بشا ما فيه الخمرة ملعونة ذات الخمر في رغبتها لعن الله الخمرة وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها كل هؤلاء والحديث في النساء وفي سنن أبي داود وأيضا الصحاح والألباني وفي صحيح الجامع الصغير لعن الله الخمرة وشاربها وحاملها والمحولة إليه زوال ماشية بالشال ساكت والصلاة بس والصلاة إخوانا في ناس معلش ما في جامعة خرطوم ما بيعملوه دل أقلة ثمن لما يركب الطيارات بيعملوا حاجات تانية بيكون رجل الاعمال مسافر ماشي بالخليجية ولا بالجناي يجيبون خمره عديل أنا جابوا لي الخمره قبل كده راكب في طيارة من طيارات الدول العربيه والاسلاميه جابوا لي الخمره وجابوا لي منه نظيفه ما راجل جابوا لي بيت يعني في ناس كم ماذا يشرب اشخات البيت ممكن يشرب لأن أبيت لكم منتقلنا انتقاء ما ساكت بعدين أراط شعر لا حاجة فك شعره أي حاجة وتقول لك بس سمح تشرب تشرب تقول لك يا أخي ناس معلقين في الطيارة بين السماء والوطى برضو سكراني بين السماء والوطى يعني ممكن تنخص تقول لك الطيارة دي موكي تتحرك تموت وتسكران تلقى الله وأنت سكران يا أخوانا الخمر حرام اسعد الأطباء في ناس بكتب كلامه ما يقتنعه. أماش الأطباء قل ماذا تفعل الخمر في الكبد والريق والريق الأضرار والمضاعفات يا أخي تعرف العقلاء في أمريكا ما بيشربوا خمرة العلماء المختصين القاعدين قاعدين يألفوا وبيبتكلوا الحاجات ال والموبايلات دي ما بيشربوا خمرة لو كان بيشرب خمرة كان يعمل له موبايل الخمرة في الغرب يشربوا السفنا وفي ديارنا السفنا في بلادنا بترى واسفلا يا أخي أول متجد من حضارة الغرب إلا المريسة والخمرة والعري دي حضارة دي حضارة الغرب أسأل الله السلامة والعافية الخمر ملعون كل من عاون فيها زور شال بس نجلا بعربته نجلا ساكت شال في الضهرية وما شيل ومننا ما خرج وما شيل ملعون إذا علم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 وأن نقدم لهم الدين والآباء أن يحرصوا وأن يشددوا على أبنائهم يا أخي الولد ما تخلي يطلع من البيت ساكت، أسألوا جاي من وين ماشي وين أديهم وعيد ما يجنب في الشارع برا لزمن طويل زمان أنا ما عارف الناس الكبار دي الفاتو عندهم أخلاقيات وما غيروا جامعات ولا معاهد يقول ليه بعد الساعة شراء ما تجيني يقول الولد, الولد بعالق وكبير يقول اسمع بعد الساعة عشرة ما تجيني في بيتي ما بيته ما تجيني كويس وكان وكان وكان طلع بيعرف وبيفجدهم نحن الأباء ما عندهم أي دور أكلوا شراب بس فقط أكلوا شراب ما عندهم أي دور والبنات أحرصوا على بناتكم وأحرصوا على أعراضكم المرحلة القادمة مرحلة خطيرة وأهم من ذلك ما زلت أدعو ولا أفتر من تكوين كيان ووحدة إسلامية عريبة تحفظ مسمى الإسلام لا غير بس اسم الإسلام ده بدون تفاصيله مسمى الإسلام ما زلت أدعو و و وأندب وأحث وأحض, وأحض وأدعو الناس ولا أفتر أيها الإخوة تخيل الذين اجتمعوا هؤلاء البلمحز والأمة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 اللهم احفظ صرعك, واحفظ دينك واحفظ شبابنا وبناتنا ونسائنا وعراضنا وعراض المسلمين جميعا يا رب العالمين اللهم صنا من المفاسد ومن الأرجاس والأنجاس والأسام والفواحش والزنا والخمر والموبقات والمحرمات يا رب العالمين اللهم احفظنا بحفظك واسترنا بسترك يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم وأقيم الصلاة